مرحباً مرحباً ها ها ها ها ها ها عبد الحمام أنا وابا واحد عرقين اللي أحدي أنا في كيف ومسالة دي هبرت الضغضة هات فيه لما آه آه آه آه آه انا قلتك في كيف ها بل بلانتك ساقينه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفيره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له وشدوى لا اله الا الله وحده لا شريك له وشدوى محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن طبعهم بإقصال إلى يوم الدين أما بعد فعن قصيرك من التفسير الكريم كهاء درسي لأننا نقول نغرب الله من آيات دافرتني يكوّل من سورة العنكبوت قال الله تبارك وتعالى مثل الذين بقيت المنتورة اتخذوا كربتان من دون الله علقين كيس اولياء دغار ريال كمثل العنكبوت ارع ارس فدت او كلمه ارعرضت اتخذت سمى ستبيت الغوري وان اوهر البيوت البريا مثل غب الضحيصونا لبيت العنكبوت وارعرض الغوري كده لو كانوا هضيها لها يعلمون إلي أبيه أن مثلهم أن هذا مثلهم ما عبدوها صفاته إليه صاصة يدي أبيه وعاسم عبده إن الله الله يعلم وأبيه ما يدعون إليه سنعابدين من دوله ألا قيرك يسحى لأيه شيء شيء وهو الله العزيز ومتك غالبك الحكيم وحكمت ظفران وتلك طاس الانسان اوتصاليالك ما وحن يين لنا الناس يدتك وما يعقرها تصاليالك ما قرنها الا العليمون كو علم غلق ما Ilahi huwa ina subhanahu wa ta'ala ukhu tusala mawdu samaina tusala wa halu samayaa shay ma'nisi fobia inta kal gu fahamsiyo o faham kal so dawaeyo ilahi samaina kuwa ilahi qirki saaduday e ilay u gargarana ilay gu saqan ilay هو نوع أصى وحي لمدهين عرق عرق بردسطي أكرر تشيره إذا إذا ربك أكاعله بردسطي طرحنا أكاعله أدوك أكاعله مكاعله نول فقدرات أقل عرق عرق وحاق أبود ضعيف سوى يولاهلي أقلق لسو أقل كبود ضعيف سوى رب علمه محن علمى، نوا اصل لميدي الهي خيركيس كسوبيا قف كسطه الهي خيركيس كسوبيا انه دبك اري اما ضيف او كانوا اراردا سليمدي لكن اله وحده شهي ان مثل كي تصارها وحا وحكو فهمت دبك علم له لكن قف قلب بي شيطان او قف سلي كدنا فريه قاتي احنا فهمنا هل فهمنا شيطان ملكين أيه إلهي الحمد سبحانه ما الذين ضكيت المنتو دا اتقضوا قبل قطعي من دون الله الله غير كيس أولياء القرقاريال أنصار هو القرقار وابدك إلياء مقفق كينا إلهي هذا ها ملائكها هذا أنبيها هذا أولياء الصالحين هذا مدحاني الجيدها هذا الله غير كيس. الله كيرك يسمك لي راه واقمان وهم مخلوقه قف فك بالجرجره يا البطه كدغتي كما صري العنكبوت ارع ارى لمديه ارع وسيد بقرات كدغتي بيتين ارع ارى اذان وحا اون نسي برنفات كوكب اله قيكي سبحت سوبه وهو عكل سعيان وحا وحنا لو كانوا حبوا حاله ان يعلموا الى ابيه ان هذا مثلهم صفته انه عصفه او وحا اي وحكل سعيان اي غور اي قلم طيخاره عار, عار حديث سس قال حالين مع بدوها اله وحي مدى إليه وحبرتهم وانترى إن الله و الله يعلم و ما يتعونى معه النساء في يكه من الشيء تاسع مفعل به يتعونى إن الله الله يعلم و ما يتعونى إليه سن من دوله ألا قيركيس حال ويهي من الشيء واحد معنى إليه وحي تاوحى أي شيء مضنئ الذي عابده الله وخالا ديه كرا كو سبحان اعبود نل اله اعبود حلل الشيء الى ديه اي اعبود وحق تيم ما حدا يرات ابن كلمه دفو كثيره مركب جو دغودي وَتِلْكَ تَاسْ الْأَنْثَارُ اتُصَالَيَّالْكَ نضربها اي نجعلها الوحان او يلي انها قصة ما ينعلم لناس يددك تصالها سبحانه وتلقه الوحيد تقول له أنه يكون فهمنا او الوحقي كي سواح لغسك اي تهي عارو اقل كي سواح لغسك اي نبكا اندو وما يعقيلها لكن مثل أنثاش ما فهمان الا العالم وضعت اقامت للمعاني تصارها واحد فهم اهل العلم سترى دوان العلماء كمي دا سلف كعمل ابن مر الذي تري ويروي صوم مر ayat كتابك الى هي كمي هونان داران معنيه الا اسء الامور جاء حاله الله وحان مقلي الصغاله تصاريالك وحان فهمه او كريضت علمي اجل فهمه وایو مارکہ وحان دریمه ان انو علم لا هاین ومرگا ورا سبل هه وقفت مو من کدرن کی سئ او کل احسن تفسیر کی صحابه و قبل تیمین دورله الله قایتیس اول يا الجرجره يا الكبدتي كما صر العنكبوت حاراء في المانتي الذيه العرب اتخذت صماي صت بيتا غري وان اوهن البيوت غري لنفطط ابصارنا لبيت العنكبوت وارعره غريت لو كانوا حتى حال حيين لا علمون الى ابيهم ان هذا مثرهم كم ان صفته دي المانته ما عبدوها أولياد اسمعها بدي إن الله الله يعلم وعبه ما يتحون إليسان عابده من دوره اللقيكي سحال ويهي من شيء وحراء وهو اللهم العزيز والله غالبك الحكيم وحكمة دبران وتلك طارس الأنفار اتصاريالك نطفلها وحين ويجرينا للناس ضدكوا وحفو فهمان وما يعقلها من فهمان ومقرطان إلا العالمون ضدك علمك لما هنه خلق الله الله أمر السماوات إلى رياوك والأرض بلك بالحق ملتبساً حال وكوديهن بالحق أي بالحكمة والأدل الدالة هي حكمة السقوك بيها إن في ذلك إن في خلق السماوات والأرض رياوك يبولك الأمر استود لآية على مطأ يخص بندالة على قدرته وتوحيده للمؤمنين قدت كا قرآن كي يحقره ميسا أيين آياد وغسقان طهي اطلو عقل نبيك صوبان المادين كي ألعيه اللي وحيودي إليك ألعيه اللي وحيودي من الكتاب كتاب هالأو يحي واقيمي صلاة صلاة دان قوت إن الصلاة صلاة دو تنهى وكأل دا صاحبها قفك عن الفحشائشة ايقاف الشحون والمنكر وحشارعك اللوء انكريك ورذكر الله إلهي حسيدة وحصة يؤدونكيسه أكبر كوينة بضل من ذكر العدي الله حسيدة أدونكو وعلى حصة والله إلهي يعلمه أبيه ما تسمعون وحاق سمعينه دانوانا إن كعب المرينة إلهي وينة سبحانه وتعالى وعمرشيه يا آياتك ووينة كونيك إلا ريالك <تصفيق> إي أبوك بوراه لي أباداه إيه وبيالك إلا هاي مركو أبوري عياله ما أبوري حكمه أبوري وعلى الله تلقى الدومة إلا تسقطرada اللي الدوم كان أقوى انتفاعا آياتك اسكومي بأه الدينيهان أقوى انتفاعا اللي أقوى انتفاعا الدينيهان أقوى انتفاعا أبوكينا وأكونو ليه إلكينا وأصنقا في الضبال كالسرع dadku waxa loo og tala galay in la ila qaarqa xirka sabrabu ka abuuray dhin ka amora markaa dimatan soo noolayna dadka marka aayadkas wax ku qaata ila haynu chenku abal mariy ugu tala galay dadka aayadkas iska inda tirana oo ku aval mariyo ay aayakh looma amrun irkiruka خلق الله الله ابو ري السماوات والريالك يا والارضك والارض تلقى ك... والأرض بالحق اي بالحكمه والعدل حكمتي عدلت حالته هي واحق وضع سمحا كمطه ليجزى الذين عصوا بما عملوا ويجزى الذين احسنوا بالحسنى وحلوغتلقوا ارك يا بلك لو ابو ري هو حنان تصنيع المريو dadka wanaaga ka tashayna chanalo abaalmariyo macneedu waa ay taay aayad koori ah oo dadka u jaba lagu ogaa lagu tala galay iraanka qulka qofkii wax buqate waxbu fahmay ilaheyn chanako abaalmariyo ugu tala galay qofkan uu arid ka ishinba ان في ذلك ان في خلق السماوات والارض اريال كما يقول ابو ريستور لايه ا علامات اكو سغان داله على قدرته وتوحيده ايه تسيد اله الاولديس انه كل يس الى مديه وحي الله لمده وح لكن ايه بها كفه للمؤمنين دك المؤمنين تاع ارض الله يسان الى الكتاب تيسه دك سا اي ابو سوقان تاع اطلبك ماذا صبروا مدينتي ووحيه لوحيوदय اليك Vai ackimimid salatel seladei heuk Salade tuuke, Pon cùnga mis eski restrial täumis Vels onge. Vels ongeoll Vels ongeolle ulish! Vels ongeolle piik ongeolle vels ongellus ka to media Illa ilariyyati seke Arcad and Sunarki salaries Khrushuu Lüb ida Salat Illa ilariyyvi Vai ackimimid salatel ان الصلاه <تصفيق> صلاه او صحبه صحه و تكره <تصفيق> تنهى <تصفيق> ويكره يد عن الفحشاء تنهى صاحبها قف تكره ويكره عن الفحشاء اركفصح وحفصح زينده لوادك قرنك حرام فيسق حرام دغيسق قرنك سوى كرهيده والمنكر وحشرقه لو انكري من دوريها توغده وحق طمو شرطاء لقم مصريكا بلايرو عمي كرهيه قفتك ياهي كرهيه قفك يا صلاة دائمة سيصحة اوتو كده حديرا الله كأقبله نوع عاسوهي سيسترتيب عبدالله عباس او فما لم تأمره صلاةه بالمعروف و عن المنكر لم يزدد بصلاةه من الله إلا بعد قف الله قفك عن صلاةه سوناك أمره فمانته كرهي سالاد الى حجي سو وما كرسان كما سيحسن الا ان الله تسي فوقا ما هن حديثا والله ولكن حديثكم نصغ ما ساتراد حافض يقولي وها اصحى وها وريا موقوف الله بن عباس عبد الله المسعود حسن بصري قتاده اعمس لقيكم سدا سييرهدي فكما كون صاده صحه تو كدو صاده سوي كخان بارت فمانته انه كharo صلى الله عليه وسلم من تقنى يواغو مركو بريانا وحده نقول اي روحاس وكوهد الله وصلاة ده اه كره مدون ته وحدي صلاة ده اي صغان ته اللي هكي يو صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وحوال ما اسكسام اي ده تقنى اي ده وانا تقنى صلاة ده ده ده فيري ده وردك الله الهي خسكي سا اكبر ووانا مبادن محلو اقول ابن عباس قصيري من بويديي لذي جرى عبد الله بن ربيعه ويقول ولدي في الصلاه تصويح له هي التحميد هي تكبيرها صلاه نحن على القصه يا لو جيده مركز يري واحد في عنق شيء يقرانك الله حين ان يقول قولناك سنة واقوى لكن ما هذا أيضا معنى هذا أيضا معنى هذا ذكر الله إياكم عندما أمر به أو نهى عنه إذا ذكرتموه أكبر من ذكرككم إياكم إلهي حصيدا وإله الحصى مركو إلهي واح أمره أو إلهي واح كرابه أبضو مضى أو قاب إلهي حصى وقال إلهي كرابه كهر تام وقال اذكر الرب ان حصي اليوم اكوين بدل حصت حصيره حي الالهي اضنك حصووه الصاع الا يذكروني اذكركم يحصو وينحصى حصك الله كوين بدل مكاك ابو اضنك استا ادكاء اربك حصا مره اده حصته والله الله يعلم وعوب ما تصبحون <تصفيق> واحد سميره ولا واحد سك ديح ما ما هري الا وعوب وانك ابا خلق الله الله ابو ري السماوات والريالكه والارض ذلكه بالحق اي بالحكمه والعدل حال وكسغنه ان في ذلك إن في خلق السماوات والارض ريالكه ذلكه ابو ري الله ابو ر و حق سوغان او حكمه لاياته علامه دالته على قدرتي وتوحيدي علامه صيده إلهي أوودي سدايو سك... سدي... دماي سترانته إلهي وينه إله واحد يا إلهنا كل اسم ديهي دي وحشبه إله ليسنتي علاماته سيدا كو سوغان للمؤمنين لكن يل علاماته فهميه وهي يبصو بان تايلو المؤمنين بذكر وميصان قرانك يا حق او دان اوتلو كو اقيو غير ما دينكي ويه لو وحيوده إلهك دي لو من الكتابه كتاب على وعقين الصلاه والصلاه او ان الصلاه والصلاه تمنع واكر به صاح بها عقبك تكذا عن الفساء والفشح والمكره شرحا اللغه انكري ولا ذكر الله الله سديس او ابنك وصحبه الحصي اكبر من ذكر العبد ابنك وصحبه الله حسين يكونا بضان والله الله يعلم واوبيه ما تسمعوا وحد سمينا ايضا سرا وجهرا فهو سيكون ذلك في <تصفيق> أركام سيكون ذلك في أجل الأمر ولا تجدلوا أهل الكتاب أهل الكتاب إلا بالله الصفات إنا تقردوا الدم معنا هي الصفات أحسن وناك جببا إلا الذين كوي بِلَمَا ذِكْرُ إِنْ كَانَ أُنْزِلَ لَنَا سُودَجِي إِلَيْنَا حَقٌّ إِنَّ وَأُنْزِلَ لَنَا سُودَجِي إِلَيْكَ أَهْلُ الْكِتَابِ حَقٌّ إِنَّ وَإِلَهُنَا مَعْبُود كَيْنَا حَقًّا هِنَا الْعَابُدُ نَمُودًا وَإِلَهُكُمْ مَعْبُود كَيْنَا نَمُودَ إِنَّ عَابُدًا وَاحِدٌ وَهُوَ الْمُتَوَحِّدُ وَالله وَنَحْنُ أَنْظَرُ لَهُ مَعْبُود hakula dadinna illa sifwana akse ummaha hikmada ku jirtee qara wax ilaahdeen sida hafid kubayni sheegayo wala nasqay ayatan waxana lagu nasqay ayatu sayf waqatil mushrikin qafatan kama yuqatilunkum kafatan wala nasqayra ayata si ayata lamika lagu nasqay hayda keed dib dad lama arkee waxa loo haya sayf ama jisu ama islaam wax kale lama arko انما الاسلام وهي ما جزي وهي ما سيف لكن قولك الضعيف قولك اوربامبه او قلت قولي هي اا هونك راجحه او اه هي باقيه محكمه وي. ايضا ومحكمه قال لك طالقي الله والله كلامه قلك دونا انه واحد ترى اركو او يرده دينك اراه النبي انه اسوديب بل دينك الشرح والله لقدودي والله شرحه واللو ادائنا والله ادين ولبا حكمت ايدون لا حي لا فلقدين احد مطلب اي وحوين توضيحنا اما لو ادائنا مثل ان حق دون كهين الجهاد يسيف له هي سيفه ورا تجدر هل دود الى الهي الكتاب اهل كتابك واليهود والنصارى الا بلادي إلا بالخصلة سفاده ماهانه التي سفاده يأيه أحسن واناك بضان سفاده واناك بضان وامحي قال ابن وهو الدعاء إلى الله بآياته وتنبيه على حياته وإن آيات كان معانيده دا الله شاهد سفاده واناك بضان وحيط كتاب كي قف واناك دوره وقن عكرة وعلى الرواين قام بإسلام المرأة أبوية إلهي كريئين الحابدان أوقابك آياتك وهذا يوم أدوه الشرح هذا آياتك إلهي أدوه الشرح هذا رجعيك على أطوست صحيح حكمته هذا سألالي حكم وعلى مدى أسفره إلهي أدعو إلهي سبيل ربك بالحكم شك على أدادك أبوية إلهي حكمات أدوى السري حكمات دواء الدلاء آياتك إلهي حديثة أعلى فضان نعليه هذا سوات لحينة قدر على ذلك وقدت الصاري دو. مرك بريق فوهانه كل دودين الا الذين يكونوا مرك لا ريبوا ظلم وضلم قول مكساميه مينو بالو كي طاب تح لاي كمدهيه كو ظالمين طع ايه عيب ان حقونك احاين ايه عيبو المعاندين طع فخين اذا ينتقلوا من الجدار الى الجلال مركاس وا لغه وريغ هو الدور اي انه واحد كلو اوغادان حقا لاتوسيان سدااسويه وقورو وحاترادان ان منارهم من البله ديينكي انزل الينا حد يجلوسو دشيو النبي محمد صلى الله عليه وسلم لو سو ديبي وو انزل اليكم حد لو سو لو سو دشيي دي... انبي موسى انال يس لو سو ديبي نواهما ساس ده قالو هذا اي شيء شيء صدح الله قيمية قصة اسرائيلية كهو أن صدح الله قيمية سيداء سيداء توراة كوتى سيداء سيداء كوتى وقفتها إلى القرآن بعدها تهي لما رحوم أيها أولا بانيا وعلى وانا بان القرآن كان يشيغين بادل شيء أجل قرآن يصنبه بشيغين وحاقه هذا يشيغان ووافقه وعلى الله وروتين القرآن كان يشيغة تارفه وحق لكن هذا يقول الشيخان أهل الكتاب وحاً آدد أغير من الكتاب يصنع وحاً لأهل وحاً لأهل كتاب يدعون دليل على أهل هين وحاً لأهل كتاب يدعون دليل على أهل هين خناك همين هنبيني بعد ذلك إيمان مجمله هو حاً لأهل كتاب يدعون إيمان هو الدق تفاصيل الشيخي يدعون إلا ورقة مهيدة wa haddada aniga diinki ilaahay nabiga in ku soo dajiina kulli wargaysana waa ha ambu yahu fili soo dajiina xoma isan ama waxa sheegay inuu kamidayn karaamada warkama hay ah firmaq haqna diin badna ma aqoonay nabi gana saas sallallahu alayhi wa sallam hadiiska imam bukhari كان من عربي يكون فصيراً ومسلمين تقول فصيراً تفسيركم بإسلام لن يكون بيان سارة ، لم يكن تقاني صلى الله عليه وسلم وحلين. لا تصدق أهل الكتاب ولا تكذبه أهل الكتاب وحاق يرين الشيغيان هكي أور همين هنكي بريني هور همين هدوور همين وحاق أبنى عذاب دين كودا انت انتي بغنية تحريفك أيقو أي قرآن انت خميدا حاديري وحاديكرتها بين لو روم كما حاجنا اي واحد باقي كتبت هو كتبتي ورقه ملي اني تحاي كو شديت مرك هو وما انزل الينا وما انزل وله واحد ونحن مسلمون صاصبو يرنا صلى الله عليه وسلم صاصا مره الربا سبحنا الله قيم يا وهي انفطر شرع وحكي طار في سنن الباليين ولا واخيطاكن صنبهم ايام ولا قمينا وهي ان ديركي سغرو وينو مجمل الله من الله ما هنار ايسه ما هنويديس ما هن ايسي ما هن دغا ونحن نعن نقول الله واحد كاس مسلم ركوهو جنسانا ولا تجادروا هلت دودي من الهيه أهل الكتابي أهل الكتاب إلا باللطي صفات يطلق دودي دان أمهاني هي أعيب أحسن وناء قبضا وآه الدعاء إلى الله بآياته وطنبيه على حججه سلاس قول الدعوة الذين اخوا امانه ولموا بولن كما يامر منهم ان لك الطاركه حاله كميده واقول وحتران هدا وهي كذا شيغان ديبيي hore amanna anaq war humayna diladi deenki usira lugu sodajeeyayna haqeema wa usira deenki Waira ku naguudki xaqa inad aabdaan ka mudaan waxxun Allah wammaguleh waxakaaf mu ge sidi kutumti hore ambiyadi hore e gu soo daji ooqare enugu soo daji ka agaada nada so bar alka taaba ke taqaan فالذين بضطت اتيناهم انصيما القفاب كتاب يمنورا وافمينه ينبه قرانك ومن هاولقوا عربت من من قبل اياكم اذا هذا يؤمنون به قرانك وما يتحد مديرن باياتنا اياتك الى الكافرون كو كنت مت وما كنت مااذن تطلو إنا بأقضا <تصفيق> من قبله قرآن كورتيس حالا وهذا من كتاب كتاب ولا تخدوهم من أهدا قرأ من كتاب بياميري كميري كتاب كب قرمين إنتان قرآن كاللغو بسر الدجين إذن لو كنت قارئا كاتبا هذا أحاليه افمد وحق يوم وحق راب لارتان ولكن هذا هو القرآن هو آيات وآيات آيات كأسو بيننا تنعبع آيات كأسو في صدوري اللذي ندد كلابه هو دكو سوغان وطول علم علي يلسيي وما يتحد من ديدان بآياتنا آيات كلا إلا ظالمون كو وقرد رنع معهنه وكذلك ومثل ذلك الإنزال إلا وخلوه يسو دكين تأس سيد aan ugu soo dejinay ku too oo oh, Yahuddu baa yadoo ba, wax ula nabiya sida ay ku qubtay hore aan biyadu hore aan ugu soo dejineey sidaa soo so kala anzelmay ugu soo dejineey ereyka xaqqaaga alkitaab kitab Qur'aanka fil ladina ddatta sinu ilahi ila kitaab kita. ma cinse asha hore wa, wa tawraad iyo injil baqaan siin baqaan siin haluna jeele wa baqti ka run to sheegay oo si sax ah u gumeyey baqti soo oo aha ana injiin aha baqaan wafacine karun sheegay baqas uu yimidna wa kuma yabbi quraanka kan qaadere awli ba u bayno haqdi kitab koodri kohey ayagaa soo gayey ciri fi calaalay ugu soo barka dadkii ku tumti hore ka ruu sheegay oo ilaahay waafajiyay in ay san badalayn quraanka hore ka raaciye sida xabdulahiin salaam oo kalaato ee kuwa quraanka dibeeyay yahood ama nasaaraa wa mu'mininki horeba ka been sheegay oo deeq baan abuurayske helste wa minaa waay kuwa arabtana man gabara kamid uu aamino bihi quraanka rumayna hoqan allah waafajiyay jira doona wana ay cadu midiran bi illa alkaafiruuna kuwa galnimada go'aan saday oo ku heel dheeraday maaha alkaafiruun halka wax loo rajeeyay almusammimuna ala kufihi almutawakkiluna fihi kuwa galnimada go'aan saday oo ku heel dheeraday macneedu waxa taqitaanka oo qof waxa uu xikra haddonu kara adee iyo xaqiibaad قفت في القران كان اركاين رومي ديغي واقفت وحويان مصمنك على الكفد دعني مقف بانسلوي اه او اي اوجتو 142000 كان قاعه السماء كره وقفتك قفتك ان قادم يراوي قول سبحانه وما ما ادنى هذه النبغه سبحانه من قبل القران كورتي حاله وهذا من, كتاب من كتاب ولا تقده منع اذن قران كتابك بيمينك يمينك ترى ان قرانك لو سو دجين ورقد قراننا ما اخف جيرين ورقدنا ما بغينا صوبن صلى الله عليه وسلم الا وحا نغولن اوغاي في جبهتك وحا لهي النبي صلى iru san wah meel ku qori wah meel usa akhri wa ugaayo oo uumi ku tubti horayna safa says asago a ayu akhriye quraan habii horay wax u qori jiray baad ilow yaalku asakilahay waxay و ان تعخي لي هل صورت ولم يذكرت اسم تاقه تاسمعت سيدا و وربك يسودجيه و اسو كانسل ا تلاوات حدو باندابو قوري له يهوديه مسار هول كي ديلا و هي ديلا ما اهم ما بيت الهي شيء الا تورات ينشروها كقرنا نبي الله صودير دونا واحنا ما قروا واحنا ما قيد تورات ينشري الذي يجدونهم مكتوبا عندهم في التوراة والجي فساكو قرر إلو يهي الأمي ونحن قري ونحن أحل فساكو قرر حدوب الصفات كريالا لها مضى هم أيام مردي يا شعب إلا كتبته واسه هم أيام كتبته الله كو شاغي إلهي سنو الشاغي ونحن هنم مدعان وحكا لما نحن كرام مركا نبق وليس ونحن مطري ونحن معه إن حافظك وقعد هل كان يقول لك دي من قلما دي وا ويريده هورا كميد اه ولدي جيري القاضي عبد الوليد الباتي اهيري هذا ما قضى عليهم محمد بن عبد الله انت سو قري و خولكيده وري تسدوم لكن و خير كلمه ديال ابو ثم اخذ فكطره كلمه ديال واحد الاجهد فمعمره فكتره هذا ما هو النقديه واه ديال شيخه هي بعض يركوا قالوا مشكرف عي ويرقاد دي مركماد وحدد ما قرئ وحين هو يه امان الا اسلوا ولو وحيود اصلوا واحنا قرئ واحنا عقل ووحو عقلنا واحنا عرب يا الذين لا يناكر فيتوصي الرب يقول وحيود ابي سبحانه ايضا اي كنت قارئا كاتبا حتاب أهالي هتمد وحقياء موحطرة لارتاب وحاب شاكرا المبدلون البادلون يالك بارسكبت ديه هو قرآنكو آيات وآيات آياتكو بينات أبعب آياتكو في سدولي الذين تدكي الله به دكو سوغان أو تدعين وكلام الله دكا قولوا ماذا قلبكو عرب كانوا واقعين اكتنوا والغمك وكلامكو الواقع سعى ولا مغلامك اللعقية عربك وغلقه أقيا قلوبة وغلقه حسين إلهي ساسك وإلهي حديم الصحيف تغلبه كورك لك قرأ آه إنتا كورك كتغن ربك ليه اترسان هل شخص اللوم مع قرآن قلوبة وغلقه قلوبة قلوبة وغلقه ولا حسين قفك المسلم كانوا وواجب من قرآن وواجبه حسين واجبه يكوت اقول يا رب اه الا سادتي كيف كنتم فتعوقو قفت اسبق المعدور اه وقفت المعدور واندرك و هذ الىه وقفت اضممرها مصي قف حرف انا قف كاس واقف لكن قف كاس وهو عقيق كره هذير اروح حرف الطاء كملت ما براني مسلم ما هو قام و هذا الحافظ اليمام محمد بن علي الكرتي دليل على كل من لم يؤمن بهذا القرآن أو حجر دليل على كل من لم يؤمن بهذا القرآن أو شيء منه فهو كافر قفك وإن كتابك إلهي وحكم متأ وإن حفزي وإن حيا وحكتابك إلهي كم متأ. وحكي طابك إلهي كمتأ حياء وإنو حيا نطمان همي حال حرف الدوب بينيو مسلم بمع نورت هذا هو حال حرف أما حج حفلك فاتحاد الواتحك وقفك ستو مسلم وفرد العين آآ إلا مبتك وقفك أدوسا العين قد أما قرآنك كالإله حفلية وفرد الكفاء من أول بمسلم كدقين يقف حفل سنين لك هلال حلا ديل لا جو هي النال ضو مسلم دقيها قفطرانك يقنضك اسوا دمبابيه ودمبابيه قتيل لا اعلان ديمبي واكدحه وفرض الكفاءه لكن فات حاجه انه قفط حزوا فرطه اه دون صح في الدين دون صح في لكن ضمان ان خمهه واث القران ضمان إلى غير سبحانه بل هو قرآنك آيات وآياته آياتك سبينة تنعط أب آياتك صوفي صدوري الذين ذكر الله بيالك ودخوصوا عن عطو العلم علم علمي قلسي وما يتحدد من ديدان بآياتنا آياتك إما إلا ظالمون هو قردر المهان هو آياتك ديدا وقال حدو هالحرف وكمت قرآنك حدو هالحرف هدو قفتو ديدا وقال مسلم Uh, uh, Koran ka kamit. Hedudududu uh, muslima. Kala ta'ala ilahu huyiri. Wekeveri, kemifleveri, keliizeli. Soed dechintas okale. Oku tubti uhoore anambiyeli uhoore kus soed dechimmei. Soed dechintas okale. Enselme soed dechimmei. Ileika aggaga nabiga sobanal. Al-ketab a-ketab al al ka-Kur'an ka. ka. Felle dine teke äteinahum al-ketab a سورة الكتاب قطمت يورادد كان سينى معناها بادك ان وافجني اري كره شيغان يمرون وافمين ينبئ قرانك اولي بوجايه وا سبايهن به ومن هاؤلاء كون عربتا من قبل كم يد يمرون به قرانك ومه يتحد مديران باياتنا ايات كينا الا الكافرون كو غل ما تغان صاي اي كهل دهره المصممون على كفرهم المتوقلون فيه وما كنت ماذا نحن نبقى السببنا تتلو انت أخذب من قبله قرآن كورتيس حال وآذي من كتابه كتاب انت أخذب ماذا نحن ولا تخندهم من آدم قرآن بياميركا بي ميكتين كو آدم مي. لو كنت قارئا كاتبا هذا هذا حال يتمد وحقيا وحقراء الارطاوه وحا شكلها المبدل ونابدل يالك برس تيجايه هو قرانك اياته واياته ايات سبينت عفات اياتك في صدور الذين تفكر العيالك رقوسا اوت علم الحقيقي وما يتحدثون في اياتنا اياتها يغا الا عالمون قالوا لو راه مزيل المحل لو عليه محمد كرسي آيات يعجزون آيات كصم ربي حاجه رد بيسك هذا قل النبي كصبروني لما واكلما هم او آيات يعجزونكم ان الله الاقتيسه كو سغنا ده وينما واكلما انا عريق النذير <تصفيق> دي جاي ايان اه دي مبين مبين الندائر للدري دي سو اسك حد اه هذه المعجزات هي أن يومساً قفل ماي أما أنزلنا عليك إزالنا سودة تنتهي إلي عليك كورك لأن كل كو سودة تنتهي على الكتابة كتابك يطلع الكتابك الواقعي يلي عليهم في ذلك كتابك أسأل سودة تنتهي لرحمة النحريس أيهاكو سوغم وذكر وانيم إياعقل العلم أيهاكو سوغم لقوم قوموا نوغسغيه قوموا يؤمنون حقا الرومينا قل لنبيك الصوبانا كفاب بالله الله كفرا بينيه وبينكمانيك يجدينك بحجين شهيدا مرقاتي يعلم الله وقل أبيه ما في السماوات على ريالك وحاكسغا والأرض دولك وحاكسغا والذين بدك آمنوا هميين بالباضي لشركك وكفروا بالله الله نكو كفريين ورائق قوا سهم الخاسرون وقوا قصار يوم محاده علمته للسوائلنا ارايو خنوشا سبحانه وتعالى مشركين تمدحاي غودا يا خينادكودا وخا كميد اها ايوبو نادك الهي نعتساتتي انبياءتي اوو alayhin an rumaynan fi sad halu sosi ya muan quran wa qaru wahirehden law la usila ma halogu so daji waye alayhim ayaba ha mi rebi ha ga rbi istahaden tisad so daji inna ma waqara ma anala ya tum'id soyin ku in dallah allah ya allah soyati ya nabi allah siya inna ma waqara ma ana anugul nadir digay anah digah so mubir bayin nadara digidi sayi ma wa inna ma DIGEH SO MOBILUM BAYINUN NADARATID DIGINDI SA'ADAH SHAQADAYU MA HANNA NISAKAYANO WA WAHIHI ALLAYISUDIBAY ABDAMADA AN SO GARSIYUN HAQA USHAYO AJABTA ALLAYU HARDISAN OGEDIGO TANKARI HADAY DORA YAN ITISO AWALAM YAKFIH IN YUSAN GALABA QUFILNA INNA ANNAHU ANZALNA INAN SUDATINA HARIKA KORKA ALA KITABA أن نعزلنا عليك الكتاب أي إنزالنا عليك الكتاب سودة جنتين عن كتابك والسودة جنتين قفت المعجزة دونا ميو سنقفلنا حل رجل والعبير حافظ كفيريا إلهي وقوة عديني يا جهل يقول انتو ترانك كبتاي عقل يقول نحما داي إلهي ضلبين آيات أمم عجزة تسالة محمد الوحشي ساسة ضلبين سومتشيكي السبب الرئيسي من كتابك عزيزك اي وحبوريك رأيسا كدب إماهي كانه الرئيس الذي هو أعظم من كل المعجيسة حافظ كتاب كان وآه معجيسا ومتكوي وآه أعظم المعجيسة من كل المعجيسة وكوي لكتاب كأنا. عربتي في الصحابة هذا بلقبه هذا حتى طبن فوران سورات بلحن سورت حطا الى مركه يسير اولم يكفهم انزلنا عليك الكتاب اي انزلنا عليك الكتاب يتلى عليه اي اولم يكفهم عيقا يوصا بالسلماء اوفلنين في اولم يكفهم عيقا حتى السنماء يوصا بفلنين ان عليك الكتاب ان انزلنا عليك هذا الكتاب كتاب كويرن كبلان سودتين تيليت سليماكم بكل فنيه قالو ساسنيد حيران مسيب الرابعه وواحد كان قفكو انو جاهل نقضه هدا له وديخه واكدر ما اب جاهل ديخه سبحان الملك القدس هذه الأعظم <سؤال> معجيسة لسوسي نبقى إن صوبان صلى الله عليه وسلم وهو يري نبقى كستا إلا هاي وحسي معجيسة أيها وكلم أردت بصر حقوقاً أنا أقولهم إياه كان الذي أوتيت وحياً أوحاه الله إليه أنه مدى الذي سيكون معجيسة له ووحي الذي يوحيه فأرت أن أكون أكثرهم سألتك روحاً رجعينا أمبيته هناك كأطبع بضنابه حيث المعجسة كوي المعجسة هناك كواق وأعظم المعجسة أهل السؤال سواء الله عليه وسلم ماذا ترك المعجسة خارجه؟ مبيته هناك المعجسة لا تتعلم إلى هذا الأفصد إلا الشيء الذي رمضه المعجسة الساسة التي لا تتعلم هل يتعلم أن يتصلون بمئة تسجل هذا ما يتصلون وانت ما يتصلون بمئة تسجل ما يتصلون؟ لكن العراق يا من لدقره معجزه النبي محمد صلى الله عليه وسلم والقران كهه وتاين الله قبك بين النبي زي ما قال لو سو دينا توسا دقي سال لو هذا شاهدت اسكاء عامس هذا هو احباره و احباره هذا ما الله كل حصى التميير بانهرت عامس لكن شاهد بيغل أعوذ بالله مركب واره النصير دهر لي كم التحي بلايه هكذا شبه قادره إذا وغير السرحانة أولا ملكفهم غارب ميوصب وغف في المين آية حقا المعجزة لماذا هذه المعجزة دون أيام ميوسا نغفل مين عما أنه أنزلنا إنا كسواتي جنيع عليك كوركاغا الكتابة كتابكا يطلعها اللغو أخي لي عليهم كوركودة إن في ذلك قرآن كسواتي جيبهي صلى رحمة النحرية صلى الله عليه وسلم وذكر وانين إيا أقل لقوم قوم لأقل إليون لوانيو قوم قوم يؤمنون حقا رمينا قل لسوباني كفاب الله الله قفلان بيني وبينكم ارفع يدي كشاهدن حق مرقاطقه الهي بالنوم مقاتم وصرق اه الهي كان حق الشيغاي ياسينو وشيغاي يكي لو شايغ سينو اوققمي كل الوهوبي وركعوا المارينه وركعوا المارينه ولدينا كو عاملهم هيين بالبعض للشركه بعض الكسرم يالكو يا شركه يا لرجيده وكفركوك فيا بالله الله اولئك كو اصحاب وقالوا مشركين تيوحي رهدي لورة أمزلة محلو بسودة تيوهي عليه محمد كوركيس آيات معجيسوي آيات كانت من ربي حقا ربي اسكاه هذا قول إذنبك صوبانا إنما أحدثنا أنه الأيات معجيسوي عند الله الله تيسيه هذا وإنما أحدثنا أنه أنا أميك بنيدير ديئي ايانا ديئي هسو أي مبير بيين نديرتي ديئي دي سوعده أولا ميكفهم قالوا من يوسفهم آية المعجزة الممو اما انزلنا عليك الكتاب أي انزلنا سودة جين تيبا عليك الكتاب كتابا كتابا كتابا كتابا كتابا يطلع كتابك على الواقع عليهم كتاب إن في ذلك كتابك على سودة جيلا رحمة نحرس أيب إحلي سكوصوا إيوذيك يا وانين يا عقل إلم لقومنا يقوصوا وانتقوم كو قل للنبي صبرا وكفا بالله الله حي يقف بيني وبينكم ريقا يدين كالحين شهيدا مراتي يعلم الله خبيه ما في السماوات والارض اريال كيبولك وحا كو سوا وحا وحا تخي اوغيه اسقانا كابل مر وي الذين ضطعامنهم ايين بالبادر شرك وكفر بالله الله كفير ارايك قواصن الخاسرن وقوا قصار ويستعجلون كالنملة صوبره وحيتا دقدق سنه ينقاضوا بالعذاب العذاب ولولا اثر مذحكاي سنجري لها اثركم مصمر له الى ارتسلق مغاوبت لجاءهم واؤمنها قالوا العذاب عناركم ولا ياتي لهم والله واؤمنه ايمانه عذابكم بغته لست ترون كنار جهنم سوبره وهي تدقدد سنه ينذل حدا في حدا والحاله هي تدقدد سنه ينذ جهنم النار جهنم لم محيطه من حراراي غنتاي تاقب الكافرين الغالبا يوم مالين اي حراراي يسا يقشهم دوله يا غالبا من فوق محج الصرع وكذب اوليو ومن تحت ارتلهم نباهه صدر وكذب اوليو وَيَقُولُوا أَلَّنَ أُولَيَّهِ ذوكوا قاروا بإقدامية ما حجابك كنتم هذا هذا تعملونك وصفة معي وهي عادسة ميدين من هذه القرطة ذوكوا بإقدامية ما وهي كنتم هذا هذا تعملونك وصفة معي إليه وين أبوكندوشيك يتجانيك القاربة وحي يقول أن حجابك الذي يددك سلام وقال إليه هذا النبي يسوف بنا وكبهن الواضي يقول النبي يقول أن حجابه وليه حجابك موكا ويستحذرون كنلغ صبرا وهي تكدغسريان قالوا بالعذاب عذابك ولو لا اجتر المدة هذه السنچوري لهاي اجتر كيسو مصمل ماك خاراي او اه قيامة الله وين سبحانه حتى كو قالوا هل مر اجاب عمل ساعات بقي لما وقت لو بلميي ماركا كوخ ان لوغا لخي قابا واي دعبا بلت جبل لكن هلمر عجاب ودا يرب جوي مي لوو سيمي ما الهي وينه ماركا وقتي اومديهي وا اخر لوو دبدغيت اوفول ببن تنا واد دمينيه الوو هي سبحانه ويستعجلونك وحي كدك دق يا نابد صوبنا وبالعذاب العذاب. ولن يرثن مدة هذه السنچوري لن ينزلكم مصملا لعابه لمغاغاي او قيامها اه لا جاءهم واو العذاب عذابكم ولن ياتي والله واو اماره ايمان قال هذا او قف قديمك و اماره نفطك معره اما المرنت و بلابان وقت لو امانوا وار كما والحال عذابكم و امارههما يق الله لا يشقرون يسندريمي يستعجلونك وحي كاكدك دكسنة ينغالض بالعذاب والحالي كاكدك دكسنة ينيني جهنما نارتي جهنما لمحيدة مدحر رأيدي اي طيب الكافرين القالض قالضوا ويكوحر يرسنتي جهنما محايا الي قف انطدق وحوو انباس وحوو انباسين قف لغوشو الباسين قف لغوشو غي حابادي اللقو جو جوب اليهانت لنحوال باللغاء صاري حير حيران ضبك انلقو دارا للدور اليور قالته وهاه ودمن ان نفط غبحه تسو قال ما تكون صب ماعتي وابا كهريراي سم ا قبت ام با ودما هذا الى هيك سو غارن سر اسلامين خرف والله ما نفط بك الوضع انه ركل ديري مركا اصل يضبت كهريراي سو يري مالكينا حدا وان سارن هيبا بنعول بو كهيا وان جاءنا نارتي جاءنا يغشهم الدبر دون العذاب عذابكم من فوق محج وضرن كد بيقول الدونو ومن تحت ارتره لو جاه وسطن وكد بيقول الدونو ويقول رب اولاي هيذوقوا غالب بني ما وهي كنتما هذان تحملون قرص سميض عملت لي ودبيله نارتا ساسه ليه ويستعجلون كنلقص بروح واحد دك قال له كدققسر ينب العذاب عذاب وعذابك كان الكليه ولاولا اثر المدة هذه السنتري لهن اثر كمسمل ما غاابل لجاهم وهو ما رها قالها الحجاب حجابكم وهضر الا والله وهو ما نهي ما رها قالها حجابكم بقتن باقيتن حار يهلك كل ما ريهما يقول لا يشعر ما يسدري ما يسعكرون بالعذاب حجاب والحار كاد الدكسر ين كأنما نار جهنمنا لمحيدة تنميدي كوهراء رئيسانة بالكافرين الغالثة يوم الماليري كوهراء رئيسانة يخشاههم الدبولي العذاب عذابك من فوق حق الصلاة وكدبولها ومن تحت أرتول اللغوه دهوست ودنو كدبولها وهو يقول ربي أوليه ذوقوا قالوا بالنية ما وحي كنتم هذا هيدان تعملوا النات سميدان يا إلا دي أدومذي دي الذين أدومذي آمنوا حقارهم ان ارضيه ذلك واسعه وامد بلار فان يا يا ريكا ريكا كل نفس نطفه من دائره الموت والموت وامد ددمينه ثم الينا حتى ان ترجعون الينا سائرنا والذين قد كامنوا حقر هميه وعملوا صنيين الصالحات عما شوانا ونكسن نضوي انهم والله ويدجينه ويدجينه ويدجينه من الرحمت من جنات حد حاله كهلين غرفا قاول كاسو تجري يقول من تاتي يا استاذ النهار والليل خالد دين حال الكوارضون فيها في الغرف في قاول كدحدو ده نعما وحبر واقر هذا اجر العاملين ضص شقايست اجر ثلاثه واثنين الذين الذين عاملين تي اجر كود ايام هذا صبروا كل صبر على دينهم دين كود وعلى ربهم ربك يتكر كيسو قرينا يتوكلون تلصارتا وكأيين انبضان انتاس من دابتين او دابدأ وكأيين انبضان من دابتين دابدأ دابدأ سوالله تحملوا انقاد رزقا رزق قيدة الله إلهي با يرسوقها الرساقا وإياكم دين كنا الله انفصاقا وهو الله ناس سميح وعلمك البضان أقواش العليم و الله يقول أنه يكون هذا النافع إلهي و إلهي سبحانه وتعالى وقال أمره يا أدومة السمؤمنين ما قاله يا مكانك أيسا الدين الذي يكون كل إبادة السماء كريمة وواجب شرعه هجلد وواجب شرعه قف كستاء مسلم وواجب وعاقه ماشي وصنع الله سيصحه وآبودي كريم وكتابه و اهدوا ميل الى اله سي صحا وعابداه هي تشيرو laba qaybood ay heed mar waxaa laga heejoonay berdul harb berd <تصفيق> وددك الله لا أبضلين إلى إلهي عامدان لكن بقر أجني أهل حرشته هاستهي وعن أبضلين قف ما إلا قبه قف ما إلا الظلمية عن أبضلين سأستراد دائم أيام نبيه عمغي إليه كهي ترودان حرشه ماهن بلد مصرين الآدماء بلد أمني هل الآدم هذا حرش الآدمي بقر أجني أكتب سألوه الظلمي كريم وحتى قعله قدوه بحل الآدمي حالة مسير بلد إسلامي نكشي لمركا قول الآدم من العرق waxa markaas la kala dooray bal xarb iyo diinteeda lagu xageedayo iyo meel aan ku tootallo ku caabidi karo aad aanu barteen adduunka marka imaamay maxsagada islamay saqibow maxay dii tuuray hawada islam noqday xaddarad iyo waraaq khayk koorsiga saqibay islamay markaas مرك دار الإيمان حدث إليه دار الإسلام هذا الإيمان حدث إليه أحد كلاب دورة إليه دار تحرق لك يمد أمنك لماذا أصدت كلاب دورة؟ أمنك هذا إليه وأنا وقت إلى أحد سبحانه يا عبادتي الدوم الذين الدوم دي عامنوا حقا لكم أيينو إن عرضية ملكي واسعة واملت باللارة فإياه يكالك يفعبدون الحال فيلي ما لقى إليه إليه الله ما كلس والله لبا ما يح. ذولك إله الهي يضل ما ما قالك قليله ذولك الله قام ما قالك قليله دول الهي اللي عابدي المال اه ذولك الهي ملكه بتحكم هذا يسوي اذا واحد جبته مالو عابدي كره وصل فصيرت داروا واقول لك ديغانك دي غريا ييغا يالي حت ايغا نفس الى هو يقول سبحانه ان ارض يذلك واسعه ومطلره فيه يعني ككل شعب كل نفس ما فكن ما الموت موت هو مثل دميله ثم الينا حتى ان ترجعنا الى وقار بعض وحيث لا تتهي شروط التواء بمعنى يبا ما ينف نولانا اذا لم تشت موت كربني ما بال خالقي اه وحاس نفتاها كما ويرى يقول سبحانه ولذي نضت عامر حق فني وعمل الصنيين اصلحات احناش هناك في تشرى وانا كمطه او لقى ارى مش عن الله كريم لا ضو انه والله وجهنا انه دجنا بطك غري هو دي تسو تغي من الجنة في الجنة حق هذا هو غرفاً قلال سرع قلال دابر أو وين الجنين قلال ستجري أي القريس من تحته السرع الأنهار وبيان وبيان وبي قمهاء ومالع أو وعانا خالدين حال أي قوارتنا فيها في الغرف قلال سرع أول قطة تكتور كيف تحديث لبوارد ما يريد أن تكون قوارتها لكي يبدلها وكي نعم وحبا برواق لها دون إلهي أجر العاملين تصوى الشقيسة أجر الله صحيح بات إلهي همييي إله عبداء عي كنت تقيم باشي كل عبادة يسوى إهلكودي قريودي شقدودي وإهدان تأيوه أركيين الدون دي كالضرب أجر الله أجر الله ونحن نحن الذين عاملين تأجر كود نمع برواق وين صبروا كل صفر على الدين دين, دين كود يعني كالتنازل واللرو انا سقد هي ايه وحو دينتودي كود دغنادين كاتناسري معاصمي كصبري شهواتي يا وحي نفته اوو شييكاينهيداي يا قيلضنتي نفته كصبري وعلى ربهم ربي قوت كريم يتوكلون على صرت او ان قالا كابصا بكا وحو ين ربي قوت كلسون او انه كفيره كو واسام نصيبله ويكا اي ان بالان او من دابتن دابت اه لا تحنوا مقاد رزقها haye rinno sheegayata islaama hay me sha wa ka xaqabartay daqalaad ku ay sa tahbad ka tarto wa ta'ayr in balanun min da'batin da'bat ah da'bat allaha taqdiru an qali risqa risqiga da allahu ilahi la ilaha bada dhabartankeeda ku jiraya risaqah halka biyahdahiisa allahu wa iyyakum in kana allahu in risaqah allaha asmira wa wa allah aqwas ad-dhomada naqli al-harim al balan niyyaka ya wa hakku wa haya dadka inna ardi idul wa midbalara inna ardi idul ma hammel gal katariyo faya yakari kayfa إنه عقلت الموت موت كوامده دميره وعقمانا إذا هتشلت هوتك إنه قطع المنش ثم إلينا حاجة إنه ترجعون اللي ينسو إلينا وكي أمر كألاقاتيك نفت الدور بذيهوه أبال مريني كالهرية والذين دوتك عامنوا حقارهم أيين وعملوا سميين أساريحات عناشة وناكسا لن نضوي أنهم والله ودجين إنه ودجين من قناتي جنا له قالت هذه غرفا قرل سرق قرل كاسه تجري من قريسه منتهت هوستل الانهر وبيان خارجنا حارف ودار فيها في قرل كع نحم وحبر وقله هذا اجر العامرين بذكر شكيه هجرودي اجره الذي كاس من على هذا الذين عامر انت اجركم ايام من على هذا صبروا قصه على الدينتين كن كنسور وعلى ربهم ربهم يتوكلون تنصارتا وعندينك كترسلين قالتا انكبقين وكأيين انبادا ومن دابتين دابتا دابتا صلى تحمل انقاذين رزقها الرزق كيضا وحكا كيضا من هل بغان الله إلهي با يرزقها الرساقا وإياكم إذن كان ربيا انه رساقا وهو الله أسمحه وهم اتمق البابا وأقواش أضوء مضمق الله العليم والهو الغالبان افاشي اليدى اب الله سبحانه وتعالى اللهم صل الله على محمد على النبي الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد ولبس ارود